من الذين هادوا يحرفون الكلم عم وضعيه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا غَيْرَ غير مسمعين ورعنا ليب ألسنتهم وطعن في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهَا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا سوف نصليهم النار كلما نضجت جلوده بدلناهم كلما نضجت جلوده بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنة سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا